بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون وَهُم وهم بالآخرة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 نَعِيمٍ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ قَلَّ قِسْتُ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دابة وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا قَلَّ قَالَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ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 إن الشرك لظلم عظيم فوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالدي إلي المصير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 بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم اثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرضيات بها الله إن الله لطيف خبير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 ان الله لا يحب كل مختال فقور وقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير الم تروا ان الله سخر لكم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 بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات ولرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون